going to walk به جنون منا الله Yeah نور بي غفر كريم ذنوبنا وفي المبين من السديد مدانا ننور بي يوم ان يفتح شاهر بن الرحمن يفتح جنة للصائمين. للصائمين. اللهم دعلنا من عبادك الرحمن الرحمن يفتح جنة فقولي نخفاه منا هون او يفيذن بوهفنا الله وعدنا به الرحمن منك قلوبنا. لا اوحش الرحمن منك بيوتنا. لا اوحش الرحمن منك صلاتنا وطيامنا. يا تهر الربا لا تنسنا. واذكر لربك خوفنا ورجانا.